بارعاده كل من نايتمنا يرجع للرح مجنينا تل ليس الغم ثاني علي اين هل امجاد الكرمه قد شق صفوف العسكر يصرخ الله اكبر وحديمك علينا يزعان قيل أتى حيدر عاد بهم فقار علي من خيبر في هف علي حيدا حيدر حيدر هذا الأكبر حيدر حيدر هذا الأكبر يرجع K Calvin. Netflix al-Qabd uma estilog Empadah Nu camisa, Highored Veja Shahmat, socih, He Eadu ifiapa соonu do o indonescal da fitiall di هذا الأكبر يرجع أمجاد الكرام يرجع أمجاد الكرام وعاد لقلع الأبواب للخندق والأحزاب كر نقي سابي أشد ما بين ذيابي يا انسوا بالها ما اتعلي انسو علي, علي حي ترى ما الهامات قد ملأت كل الفلواية والدم بطون الحية فجر في البيت دائف راية نحر الآخر شاق علي بالدم كصف Ali كبار عاده الينا كل من عدمنا يرجع للرحم جنينا كل في الغم علي أيضا علي اين نفر ونراه علي har hay